وبث مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءَ وَاتَّقُوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمده وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها أخت الأحباب أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه استكمل بدأناه من التعليق على كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ونقف اليوم مع حدث من أهم الأحداث التي حدثت في الإسلام وهو حدث الهجرة النبوية فهذا الحدث كان بمسابة أو بمسابة التحول الكلي والجزئي لدائرة أو الكلي والجزء لمنهج الإسلام أو الانتقال بمرحلة أخرى من مراحل التي مر بها هذا الدين العظيم المبارك بدأت الهجرة النبوية برؤية رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وحلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي يثرب فإذا هي يثرب ويثرب هي المدينة ثم بعد ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المدينة بيثرب فقال قولوا المدينة ولا تقولوا يثرب أو قولوا طيبة ولا تقولوا يثرب فكانت المدينة هي هجرة أو مهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أسباب الهجرة إلى المدينة فمنذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الله عز وجل وقد تعرض للمضايقات والابتلاءات والاضطهادات والمحن هو ومن معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وازدادت هذه المحن بعد وفاة عمه وبعد وفاة زوجه وبعد يعني اشتداد الأمر عليه صلى الله عليه وعلى سلماء وأصحابه بعد خروجه من الشعب إلى غير هذه المحن والافتلاهات التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر بالهجرة إلى الحبشة بالهجرة الأولى ثم الهجرة الثانية ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى مكة الهجرة من مكة إلى المدينة لتكون أرض الإسلامي ولتكون محل الدولة الإسلامية الناشئة الجديد يقول بلال, بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه عندما هاجر للمدينة قال اللهم العنشيبة بن ربيعه وعتبة بن ربيعه وأمية بن خلف كما أخرجون من أرضنا إلى أرض الوباء كما روى البخاري ذلك وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام مكة وقال اللهم إنك تعلم أنها أحب بلاد الله إليه ولولا أن أهلها أخرجوني منها ما خرجت، ويعني هذا يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة، وكيف لا يحبها صلى الله عليه وسلم؟ وفيها مراعي الصبا، وفيها حياته، وفيها أهله وجيرانه وأحبابه، وفيها نشأة وترعرع لكن هي سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. طبعا سنة الله تبارك وتعالى في كل الرسل الخروج، الإخراج، كل الرسل. سنة الله عز وجل في جميع الرسل الإخراج كما قال الله تبارك تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين إذن سنة من الله تبارك تعالى أن يخرج الأقوام الأنبياء فكانت سنة الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من مكة إلى المدينة فأول المهاجرين إلى المدينة كما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أرضاه أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وتلاحظ أن مصعب بن عمير وابن أم مكتوم مصعب بن عمير كان مفوها كان زلق اللسان مفوه يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهذا يبين لك من حواره مع أسعد بن زرارة عندما جاءه أسعد بن زرارة يأمره بالانصراف في بدء الأمر وعندما جاء سيد بن حضير أيضا يأمره بالانصراف حتى يصرف يعني هذه الدعوة عن مكة عن أهل المدينة كلهم ترى أن مصعب بن عمير رضي الله عنه أرضاه لم يكن فتى قريشا المدلل فحسب بل كان خطيبا بارعا بل كان رجل دعوة مصعب بن عمير شخصية تدرس شخصية مصعب بن عمير من الشخصيات التي ينبغي أن تدرس لغلبة العلم يعلم إمكانات هذه الشخصية هذه الشخصية على الرغم مما فيها من البساطة وعلى الرغم مما فيها من الزهد والورع والتقوى الله تبارك وتعالى، إلا أنها كانت شخصية مؤثرة وهذا حال الداعية أن يكون مؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره الداعية دائما يؤثر في غيره ولا يتأثر بغيره يؤثر في غيره بالخير ولا يتأثر في غيره إلا بالخير لا يتأثر في غيره إلا, إلا بالخير فمصعب ابن عمير وعبد الله بن أمم مكتوم رضي الله عنهما أول من قدم المدين هذا يعلم الناس القرآن وهذا يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. هذه من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تبين لنا درس عظيم في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وهو درس استغلال الطاقات درس استغلال الطاقات والمواهب دائما ينبغي لأهل الدعوة والقائمين على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى استغلال جميع الطاقات والمواهب الموجودة هذا تاجر تستغل في تجارته هذا فارس تستغل في فروسيات هذا يحفظ استغل الملكة الحفظ عنده هذا يلقي استغل الملكة اللقاء عنده هذا عنده القدرة على الكتاب استغل ملكة الكتابة عنده وهكذا ينبغي على الدعوة والدعاء أو المسؤولين عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل مكان أن يستغلوا طاقات كل الناس استغلال طاقات كل الناس وهذا شهد به النبي صلى الله عليه وسلم اسمع إلى قول صلى الله عليه وسلم كما روا أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمة أبو بكر فهذه صفة عند أبي بكر استغلها النبي صلى الله عليه وسلم وأشد في دين الله عمر وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت وإن لكل أمة أمينة وأمين أمتي أبو عبيدة بن الجرح الشاهد النساء صلى الله عليه وسلم جمع طاقات أصحابه والنساء صلى الله عليه وسلم يعلم طاقات أصحابه صلى الله عليه وسلم فكان يوظف هذه الطاقات لنشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهذا الذي حدث في قصة الأذى لما رأى أبو محجن لما رأى, آسف لما رأى أبو محذورة رؤية الأذان ورأها عمر بن الخطاب لما جاء أبو محذورة إلى النبي سألهم وقال يا رسول الله رأيته وقص عليه رؤية الأذان فقال علمه بلالا فإنه أنضى صوتا منك علمه بلالا فإنه أنضى صوتا منك مش عيب أبدا مش عيب أن الداعية إلى الله وتعالى يستغل طاقات الناس ويوظف الطاقات لنشر هذا الدين ومش عيب أن الإنسان يكون جندي مطيع لدين الله تبارك وتعالى إنت عندك طاقة معينة لابد من تصرفه لابد من توجهه قد, قد يكون عند الإنسان طاقات كامنة لا يراها هو سنحيانا يكون عنده طاقات كامنة هو لا يراها لكن غيره يراه فالمطلوب ممن والله الله تبارك تعالى القيام على أمر الدعوة والعمل الدعوي أن يستغل هذه الطاقات يكون عنده فروسية يتفرز في الناس وطاقات الناس وقدرات الناس حتى يستطيع أن ينشر دين الله تبارك وتعالى البعض يكون عنده قوة قوة اللسان البعض يكون عنده الحجة عنده البلاغة عنده الفصاحة عنده قوة الإقناع هذا صدره في المشاهد يتكلم البعض الآخر لا يملك هذه الملكة لكنه يستطيع الجمع والترتيب فيجعله يجمع ويرتب يجمع ويرتب القضايا والمسائل والنوازل تنزل بالأمة والأمة كل يوم بينزل بها نوازل كل يوم بينزل بالأمة نوازل. إيه المانع الإخوة اللي عندهم ملكة الكتابة ان يكتب مثلا بحث في حكم الاحتفال بالكريسماس الآن ويكتب هذا البحث في صورة مطوية مثلا أو في صورة وريقات وتوزع على الناس بمنسبة أننا قادمون أو مقبلون على رأس السنة الميلادية والناس يحتفلون وبكل أسف يحدثني, يحدثني ولدي الله أن نرى بعض الأخوات المنتقبات تحمل شجرة الكريسماس ويريح بيها عشان بتجهز الاحتفال بالمنتقب طيب هذا السبب إهل اللي وصل النزل للمرحلة دي قلة العلم بالدين وعدم وصول الدعوة إلى هؤلاء هم أخذوا من الدين الظهر أخذوا من الدين الظاهر ينبغي على كل حامل هم لهذا هذا الدين أن يمارس دعوته على هؤلاء فأخونا المطلوب منا نحن لا نتعلم هذا العلم لنزداد قراءة ويقول قراءة كتاب كذا ودرست كتاب كذا النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده والعلماء وقيل للشعبي عالم قال الشعبي من ي... قال الشعبي إنما العالم من يخشى الله فالعلم يورث الخشية العلم يورث الخشية وقديما قال الخطيب البغدادي العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إلا ارتح مطلوب منا إن... أن نتعلم ونعم بهذا العلم نتعلم ونعمل بهذا العلم ونكد ونجتهد ونبذل لنصرة هذا الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل بلال بن رباح وعبد الله بن مكتوم، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء حتى رأيت الولاء الغصبيانا يقولون هذا رسول الله قد جاء هذا رسول الله قد جاء. بالمناسبة ننبه إن رواية طلع البدر علينا من ثنيات الوداع رواية ضعيفة. لأن ثنيات الوضع في عكس الجهة التي جاء منها النبي صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم أما الخلاف في أول من هاجر إلى المدينة فيها قولان القول الأول ذكر البخاري أن أول من هاجر مصعب ابن عمير وعبد الله بن أم, وعبد الله بن أم مكتوم القول الثاني ذكر ابن إسحاق وابن سعد وموسى ابن عقبة أن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد والجمع بين القولين كما ذكر الحافظ أنه يمكن الجمع بين الحديثين أو بين حديث بين الحديث الأول الذي في البخاري وبين رواية ابن إسحاق ذلك بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بخلاف مصحب بن عميء وابن أم مكتوم خرج لقصد الإقامة بالمدينة وتعليم أهلها للإسلام بأمر نبي صلى الله عليه وسلم أما آخر من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر من بقي من الصحابة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكانت كنيته أبو أحمد وكان كفيف البصر وهو أخو عبد الله بن جحش رضي الله عن الجميع فلما أجمع عبد بن جحش إلى الهجرة كرهت امرأته ذلك وجعلت تشير إليه أن يهاجر إلى غير المدينة وامرأته كانت تسمى الفرع بنت سفيان ابن حرب هاجر بأهله وماله سرا إلى المدينة مع أخيه عبد الله بن جحش فوصلوا إلى المدينة فتملك أبو سفيان داره وباعها وباع كثير من دور المسلمين في مكة بعد هجرة وكان ده حال الكفار يستول على دور المسلمين إذا هاجر الرجل من مكة إلى المدينة دخل الكفار إلى داره واستولوا على ما فيه من متاع وأخذوا الدار غصب ويعني استحلوا لأنفسهم الحرمات وأكلوا أموال النازي بالبطل أما البطل من الصحابة في مكة فلم يبق في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي ابن أبي طالب من المسلمين وهؤلاء ما بقوا في المدينة إما لحبس أو غيره وبعضهم كان في الحبشة وكان أبو بكر رضي الله عنه يستأذن, يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا, تجع، لا, تجع، لا تعجل لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا فكان يطمع أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أن يكون صاحبه هو الرسول وسلم في هذه الهجرة فاشترى راحلتين وأخذ يعلفهما لمدة أربعة أشهر كما ذكر ابن شام وغيره من أهل السير طبعا هذه نظرة ثاقبة من أبو بكر الصديق ودى الله عنه أرضاه اصبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له اصبر أو اصبر حتى يجعل الله عز وجل لعل الله عز وجل يجعلك صاحبا فكانت هذه في من أبو بكر ففاهم أبو بكر أنه قد يكون هو الصاحب فاشترى الراحلتين ويتجهز وده برضو أنا أقول هذه دروس ينبغي أن نتنبه لها. أحداث التي تمر من حولنا ينبغي أن نأخذ منها العظاة والعبر وأن نستعد لما لم يكن الآن لأنه قد يكون فيما بعد لما لم يكن الآن؟ لأنه قد يكون فيما بعد كثير من الناس, من الناس مثلاً كان يجهل مسألة الإنترنت والتعامل مع الدعوة الإلكترونية وما شابه وكان البعض يقول إنها مضيعة للوقت الآن صرنا نحتاج إلى مثل هذه الأمور نحتاج إلى مثل هذه الأمور فيجب أن يكون عندنا الآن إصطف كامل من الشباب الذين يستطيعون الجلوس أمام الإنترنت والتعامل معه والتعامل مع الصفحات ونشر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنه لم يعد مضيعة للوقت وصار وسيلة من الوسائل المهمة للتواصل ونشر الدعوة إلى الناس وبيان الحق من الباطل أن كثير من الناس الآن في العالم يتعامل بهذه المعاملة فأصبح الآن مثل هذه الأمور سهلة ينبغي أن نعد وأن نتجهز ده. وهذا من باب قول الله تبارك تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم وهذه بقية عظيمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم وقول الله تبارك تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة كلمة قوة جاءت نكرة في سياق الإثب فتفيد عموم القوة سواء كان قوة بدنية قوة مالية قوة اجتماعية قوة نفسية جميع أنواع القوة ينبغي على الأمة أن تستعد بها من الآن ينبغي على الأمة أن تستعد بها من الآن أو من قبل الآن تستعد بها إلى عداء الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون عندنا علماء ذرة وينبغي أن يكون عندنا علماء بالقنبلة الذرية وينبغي أن يكون عندنا علماء بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية وينبغي أن يكون عندنا علماء بالطيران وأحدث ما فيه وبالسياق وأحدث ما فيه ينبغي أن يكون عندنا علماء في كل المجالات حتى ولو لم نستخدمها الآن حتى تكون رادع لبلاد الإسلام ولبلاد المسلمين حتى تكون رادع لعذاب الله تبارك وتعالى فإن الباطل إذا علم في الحق رافع هجم عليه وافترسه لكن إذا علم عظاء الله تبارك وتعالى أن الأهل الإسلام وأهل الإيمان عندهم من القوة ما يستطيعون بها ردع أعدائهم وقفوا وانتهوا وعملوا لذلك آلاف المرات أو آلاف الحسابات قبل أن يقدموا على خطوة واحدة هذا واجب الآن من الوجبات الآن يا إخواننا دعوة دعوة كل من عنده قدرة وكل من عنده علم يستطيع أن ينفع بأهل الإسلام يستعد ويتجهز بهذا العلم وينشط في هذا العلم ويكتم الأمر، النبي صلى يقول استعينوا على قضايا حاجاتكم بالكتمان، فإنك الذين يعمت محسود والحديث الصحيح شغل الألماني. سئن يستعين على قضايا حاجاتي بالكتمان، ويستعد. الآن ينبغى على الأمة مرحلة الاستعداد. الاستعداد. ليه؟ لأن أعداء الله تبارك وتعالى أنت لا تدري من أين سئتوك. نحن لا ندري من أين سئت الأعداء. هل سئتو من الشرق؟ هل سئتو من الغرب؟ هل سئتو من البحر؟ سئتو من الجو؟ هل سئتو من الداخل؟ سئتو من الخارج؟ ينبغى على الأمة الاستعداد دائماً. ينبغى أن تكون الأمة المسلمة مستعدة دائما. شوف أبو بكر الصديق مجرد ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصبر لعل الله عزوجل لا أو لا تعج الله عزوجل جعلك صاحبا فكر أبو بكر الصديق على طول وجه سرا وبدأ الاستعداد للهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم جاء الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم بالمكة فأمر به الهجرة وأنزل وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعلني من نك سلطان النصيره ورواه الترمذي وقال الأبنية ضعيف وصححه العلامة أحمد شاكر فنقول صحب أبو بكر رضي الله عنه أرضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن سلم قال الإجباري من يهاجر معي قال أبو بكر أبو بكر وعن عائشة رضي الله عنها قالت بينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لابي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن أتينا فيها فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر قالت فجاء رسول الله واستأذنا فأؤذنا له فدخل صلى الله عليه وسلم لأبي بكر فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم أهلك بأم أنت وأمي قال قد أذن لي في الخروج قال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم نعم فقال أبو بكر فخذ إحدى راحلتي يا رسول الله قال بالثمن نقضه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا كل ذلك من أجل, يعني من أجل أن تكون الهجرة خالصة لوجه الله تبارك وتعالى وتأمرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمنعوه من الهجرة النبوية فعندما علم المشركون بما تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار في بيعة العقبة الثانية وعندما صرخ الشيطان فيهم بهذه الصرخة التي أخبرتهم أو أعلنتهم بما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بيعة العقبة الثانية أخذوا يعني يذبرون ويجعلون الحيلة بعد الحيلة كما يقول الشيخ صفير رحمن المبارك فور يقول في يوم الخميس السادس والعشرين من صفر سنة أربع عشرة من المبعث أي بعد شهرين ونصف تقريبا باعة العقبة الثانية عقد زعماء قريش اجتماعا خطيرا في دار الندوة ليتشاوروا في التخلص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ماذا كان في هذا الاجتماع ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم ما دار في هذا الاجتماع بقوله وإذ ينكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكرو الله والله خير الماكرين فنام علي رضي الله عنه أرضاه في فراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان ما كان من مرور النبي صلى الله عليه وسلم من بين النبي صلى الله عليه وتلاوته آله وسلم كان الله ما كان من النبي ثم ذهب النبي صلى الله عليه وآله هذا الدرس الماضي وقلت لكم أن هذا حدث في الليل وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في نحر الضيارة كيف نجمع بين القولين قلنا لعل النبي صلى الله عليه تخف في مدة هذه يعني هذه المدة ما بين خروجه من بيته ليلا إلى أن وصل إلى بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في نحر الضيارة حتى يصل في وقت لا تراه في قريش والكل يقيل فيه وهذه الساعة عند العرب كانت تسمى ساعة القيلول تسمى ساعة القيلول اللي هي وقت ما بين الظهر والعصر العرب عادة العرب دائما أنهم يقيلون فيه يعني يبطل عمل وينام يستريح يأكل يتغدى وينام حتى صلاة العصر ثم يقوم بعد ذلك يمارس حياته أن هذه الساعة تكون فيها شدة الحرب فلذلك يمكن الجمع بين قول حديث عائشة رضي الله عنه وارضاه وحديث علي أنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلا فاختفى في أي مكان حتى وصل إلى بكر رضي الله عنه وارضاه في هذه الساعة المتأخرة من الليل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أي نعم والإذن الإذن له بالخروج كان قبل ليلة نعم كان قبل خروج صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فالإذن طبيعي أن الإذن يأتي قبل الفعل <تصفيق> نعم نعم طيب احنا دلوقتي نقول خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من مكة إلى الغار في جبل ثور هل هناك فرق بين جبل ثور أو جبل النور وجبل ثور نعم جبل ثور في جنوب مكة من جهة اليمن وفيه الغار الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنهما قبل الهجر أما جبل النور كان في شمال مكة وهو الجبل الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعبد فيه الليالي ذوات العدد طبعا نقول لا يشرع الصعود إلى جبل النور ولا إلى جبل ثور ولا تشرع إقامة أي عبادة عليهما لأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة والأصل في العبادات المنع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه مثلا جعل هذا المكان مثلا له فضيلة أو مزية سواء كان جبل غار ثور أو غار أو جبل النور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من مكة ليلا ومعهما الراحلتين بعدما جهزت عائشة وأسماء أختها الراحلتين وقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاها النطاق أو نطاقها حتى يربط في فم الجراب وبذلك سميت ذات النطاقين بحثوا عن شيء يربطون فم القربة فكانت النساء تستخدم ما يسمى بالنطاق أو المرط المرأة كانت تربط به الثياب وتجعل عليه الثياب كده بحيث هنا إذا احتاجوا إليه تشد به ظهرها من العمل وقوة العمل ومشابه، فقامت بفك هذا الرباط وقسمته نصفين، ربطت بإحداهما يعني كما كانت وربطت بالآخر، بالآخر فما إليه القرب. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلى الغار في جبل ثور، فمكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالٍ. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وكان غلاما، ثم يصبح يرجع إلى مكة. كأنه بات معهم فلا يسمع أمراً يتآمرون به إلا وعاد حتى يرجع قبل غروب الشمس إلى الغار فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما يحدث في مكة شوف يعني الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط الجيد غلام يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حماية وحراس ثم قبل أن يطلع النهار يذهب إلى مكة مرة أخرى فيسمع الأخبار بما يقول أهل مكة وبما يتحدثون ثم ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الأخبار ليه؟ حتى يكون عنده تصور كامل لأبعاد الحدث تصور كامل لأبعاد الحدث وأبو بكر كان معه صلى الله عليه وسلم في الغاب وكان الذي يرعى الأغنام حول الجبل غلام كان يسمى بعامر ابن فهيرة مولى أبو بكر الصديق إلى وقت العشاء وكان ذلك ليخفي آثار الأقدام، ليخفي آثار الأقدام، الأغنام لما تمشي تمحي آثار أقدام الإيه، تمحي أقدام الرجال الذين صاروا أمامها، وكان يطعم رسول الله وابو بكر من لبنها ومن لحمها لمدة ثلاثة ليال، واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الرجل من الديل. وهو عبد الله بن أريقل وكان هاديا ماهرا الخريطة يعرف الطرق وكان يومها على دين كفار قريش وقيل أنه أسلم بعد ذلك واتفق على أن يأتيهم براحلتين صباح اليوم الثالث ومعهم عامر ابن فهيرة يخرجون من طريق الساحل يخرجون من طريق الساحل أما حال كفار قريش في مكة أثناء توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار لما فقدت قريش الرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوه في كل مكان وبعثوا القافة في أثره في كل طريق وأعلنت م... يعني مكة أو أعلنا كفار قريش مكافأة سخية لمن يأتي بهما حيين أو ميتين وقدرها مئة من الإبل وقد وصل المطاردون إلى باب الغار لكن الله عز وجل غالب على أمره حتى قال الصديق الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار لو أن أحدهما نظر تحت قدميه لأفسرنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما طبعا هنا ننبه أن قصة الحمامة والعنكبوت والبيض هذه قصة ضعيفة لم تحدث هذه قصة لم تحدث البيض والحمامة والعنكبوت بل هي تنافي قول الله تبارك تعالى على لساني أبي بكر لا على قول النبي صلى الله عليه وسلم بكر لا تحزن إن الله معنا فمعية الله تبارك وتعالى أقدر وأقوى وأعظم من أن يكون هناك حماما وبيض وعنبوت فمعية الله تبارك وتعالى معية الحفظ والرعاية والكلم والله تبارك وتعالى قادر سبحانه وتعالى على أن يحدث ذلك التخفي لرسول صلى الله وأبو بكر من غير الحمام والبيض والعنكبوت وما ترويه بعض كتب الإيه كتب السير نعم نعم وهو التأييد بالجنودة لم على لعله أغشى على أفصارهم فلم يسمع, فلم يسمع صوته لم يرواه كما حدث في خروجه من بيته صلى الله عليه وسلم ونوم علي بن أبي طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وهم لم يرواه هذا التأييد من الله تبارك وتعالى نعم خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق من الغار في جبل ثور إلى المدينة عندما هذا الطلب خرج في صباح اليوم الثالث مع دليل دليلهما عبد الله بن أريقد وعامر بن فغيرة في اتجاه الجنوبي نحو اليمن. حتى إذا وصلوا إلى البحر، حتى إذا وصلوا إلى طريق لم يعلافه الناس وهو طريق البحر، اتجهوا نحو الشمال على مقربة من شاطئ البحر الأحمر. قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه والذي نفسي بيده لتلك الليلة من أبي بكر خير من آل عمر خير من آل عمر. قافلة من الشام قادمة من مكة. قال محمد بن شاب الزهري أخبرنا عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام. فكس الزبير الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابا بيض. فكس الزبير الرسول صلى الله عليه وسلم ثيابا بيضاء وهي الثياب التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحدى إلى نعم. عبد الله بن كان الدليل. لا هو تف النبى صلى الله عليه وسلم و بكر اتفقوا مع عبد الله بن أوراق أنه هو يأخذ الراحلتين ويختفي هو تلاتيا ماشي ويأتيهم بعد مرور ثلاثة أيام أو ثلاث ليالي يأتيهم بعد ذلك ليأخذه من طريق آخر لا تعرفه قريش أو طريق غير مألوب بالنسبة لقريش فكان وظيفة الدليل أنه تبدأ من إمتى من ثالث يوم بعد الغار فلكن الخطة كانت محكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ومعه عبد الرحمن بن أبي بكر يأتيهم بالأخبار وعامر بن فهيرة يطعمهم من اللبن ويطعمهم من اللح خدت بالك وبكده الخطة خطة الهجرة خطة محكمة لا أحد يستطيع أن يصل إليهم كما سنبين وبعد ثلاث أيام النبي صلى الله عليه وسلم اختار المدة الزمنية ثلاث أيام ليه حتى تهدأ أو يهدأ الطلب لأن كفار قريش يعني لما يغيب عليهم يوم اثنين ثلاثة هيظن إيه أن خلاص فقدناه لأنه لو, ليه؟ لو بقي يوم اثنين ثلاثة لو أراد أن يصل إلى مكان ما لا وصل إليه لأن ثلاثة أيام مدة كافية لأن يصل الإنسان إلى أي مكان يريده بالنسبة, ل... بالنسبة لمن؟ بالنسبة لكفار قريش وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني استخدم الحيلة واستخدم ال... يعني ال... الاسلوب الذكي لأنه أعلم بما عليه كفار قريش وبما عليه النفسيات التي تعمل بها هؤلاء أو يتعامل بها هؤلاء الكفار فطبعا زبير, بن زبير رضي الله عنه لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم كساه ثيابا بيض هذه الثياب التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله, إلى إيه؟ عند دخوله إلى المدينة أما قصة سراقة بن مالك عن رواها البخاري قال سراقة رضي الله عنه فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني أريت آنفا أشخاصا بالساحل أراهما محمد وأصحابه قال سراقه فعرفت أنهما هم طبعا سراق بن مالك كان فارس مغوار وسراق بن مالك كان عربي خبير فيعني في يعلم أن قد يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الطريق لكنه لم يخطر على بال لكن لما جاء هذا الرجل وأخبره أنه رأى أسودة يعني أشخاص يعني كأنه رأى أشخاص يمشون في هذا الطريق فقال له سراقه معميا عليه إنهم هم ثم يقول ثم لبست ساعة في المجلس ثم ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي من الباب الخلف وأخذت رمحي فركبت فرسي فعثرت بي فرسي فركبت حتى إذا سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان فارس مغوار فاستطاع أن يلحق بمئه بسرعة يقول فسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتف وابو بكر يكثر الالتفات يقول وساخت أي غاصت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فنهاط طبعا فساخت يده فرسي الحتة دي بعض أهل العلم أخذ منها مسألة النهي بالنزول على إيه على الركبة قالوا إن يد البعير فين في المقدمة يد البعير في المقدمة لأن دي هذا من العرب إن سراقة سرقه بيقول إيه فسخت يده يده فرسي يبقى اليدين هما إيه اللي قدام فيقول سرقه ابن مالك حتى بلغت الركبتين فخررت عنها فنهضت فلم تكث تخرج يديها، فلما استوت قائمة خرج غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فناديتهم بالأمان. طبعا الكلام ده كله، إحنا لما كنا نشوف نقرأه بلكده كنا بنرى إنه إيه ساخد قدمي أول مرة وبعدين ثاني مرة وبعدين تالت مرة صح؟ لا، لكن الصحيح أنه ثار عليه غبار من السماء. يقول مثل الدخان، فناديتهم بالأمان. فوقفوا. يقول فركبت فرسي حتى جئته ولم يسألني إلا أن قال اخف عننا. فسألت أن يكتب لي كتابا لأن وقع في نفسه تعظيم مهابة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في نفسه أن سيأتي اليوم الذي يملك فيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأرض والذي يسود فيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأرض فقال اكتب لي كتاب اكتب لي كتابة يعني هذا الكتاب يقصد به الأمان كتاب آمن فيه الأمان يقول اكتب لي كتابا آمن فأمر عامر ابن فهيرة فكتب على رقعة من أدن ثم مضى وقال صلى الله عليه وسلم السراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرة يقول فلما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بسوار كسرة ومنطقته وتاجه وتاجه دعا سراقة بن مالك فألبساهما وقال له ارفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرة بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك من بني مدلج ورفع بهما عمر صوته طبعا الجزء الأخير من القصة هذا في نظر بعض أهل العلم يعني يقول بضعفه لكن بعض صححه فلا مانع من التصحيح لأنه يعني ليس فيه حكم شرعي يؤخذ منه لكن هي من دلالات, من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما قصة عبد الخزاعية رضي الله عنها عن حبيش بن خالد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرة إلى المدينة وأبو بكر ومولى أبو بكر عامر ابن فهيرا ودليليهما عبد الله بن الأريق مروا على خيمتي أم معبد وكانت امرأة برزة برزة يعني طاعين في السن جلده قوية تختبئ أي تشبك تشابك أصابع اليدين ووضعوهما ووضعوه على الركبتين تسقي وتطعم فسألوها لحما وتمر ليشتروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا من ذلك وكان القوم مرملين أي مسنتين عندهم قحط وجد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شات في كسر الخيمة فقال ما هذه يا أم معبد؟ قالت شات خلفها الجهد عن الغنم مش أدرة تيمشي أفصلا سبناها مش قادرة. ها؟ قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهل من ذلك فقال أتأذنيني لي أن أحلوها؟ فقالت بأبي أنت وأمي إن رأيت افعل يقول فدع النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في في شاتها فتفاد فتفاجأت فوق يعني فتحت أرجلها للحلب ودرت عليه لبنا فدعى بإناء يربض يعني يكفي القوم الرهض فحلب فحلب فيه صلى الله عليه ما فججا السج الماء ايه فجاجه ينزل لبن ايه شديد شديد النزول يعني حتى على البهاء الرغوة ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رو وشرب, وشرب آخرهم حتى أراضوا ثم حلب فيه الثانية حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها ثم بايعها على الإسلام ثم ارتحلوا عنها فجاء زوجه أبو معبد ومعه أعنز عجاف فلما رأى أبو معبد اللبن أعجبه قال من أين لك هذا يا أم معبد والشاء عزباء لا حلوب فقالت في البيت قالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حاله كذا وكذا قال صفيه لي ف وصفته له طبعا وصف ام معبد للنبي صلى الله عليه وسلم أدق وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو وصف ام معبد رضي الله عنها ان شاء الله الحصه الجايه هجيب وصف ام معبد للنبي صلى الله عليه وسلم واتركه لكم يعني لان ده ابلغ وصف للنبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم طيب إحنا أنا أخذ الدروس والعرضات والعبر لحد هنا ونستكمل إن شاء الله المرجع أرجو أن تمسكوا الورع والألم واستخدم مثلا من أول صفحة من أول صفحة 62 من أول البيضة بيضة اللي عندك العالمين ابدأ اكتب بقى بسرعة لأنها تكتب الدروس والفوائد كتير من هذه الفوائد التي نستفيدها من الهجرة النبوية أولا الهجرة من سنن الرسل الكرة الهجرة من سنن الرسل الكرة فالهجرة هي سبيل الله عز وجل للمؤمنين وسبيل الله عز وجل لأنبياء فلم تكن الهجرة خاصة بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عليه وسلم إنما كانت لكل الأنبياء هاجر موسى وهاجر عيسى وهاجر إبراهيم وهاجر سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أيضا من فائد الهجرة الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ممتد وهو سنة إلهية نافذة قال الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز وقال الله عز جل كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ثالثا من فوائد هذه الهجرة المباركة مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر ومتكرر مكر خصوم الدعوة بالداعية أمر مستمر ومتكرر وسواء كان هذا المكر عن طريق الحبس والتشريد والتضيع زي ما شفنا أيام, أيام الذل والعار التي كنا نرى فيها يعني الأحداث الدامية كان هذا كله من المكر بالدعوة والدعاء أيضا الإيمان بالمعجزات الحسية الإيمان بالمعجزات الحسية وظهر من هذه المعجزات الشيء الكثير يكفي آخر حدث يعني ذكرنا قصة أم معبد شاه يعني ليست بحلوب وبلغ منها الجهد ما بلغ يمسكها النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اسم الله تبارك تعالى عليها فينزل اللبن من ضرعه هذه كانت من المعجزات الحسين أيضا من الفوائد جواز الاستعانة بالكافر المأمون جواز الاستعانة بالكافر المأمون وهذه المسألة مسألة تقديرية تترك إلى فطمة الداعية وإلى فطمة المالك للأمر وإلى فطمة المالك للأمر الذي سينفذ الأمر ينبغي عليه أن يكون إنسان فطن ولبيب ويعرف الناس ويخابر الناس النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبد الله بن رقيق وكان عبد الله بن أريقد إيه؟ كافرا والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه لأنه كان ماهرا خريتا أمينا أمينا أيضا من الدروس المستفادة من الهجرة دور المرأة في الهجرة دور بارز إذا دور المرأة في الإسلام دور بارز طبعا لمعت في سماء الهجرة أسماء كثيرة منها عائشة رضي الله عنه وأرضاه طبعا هتقول إيه دور عائشة رضي الله عنها أرضاه في الهجرة حد يقدر يقول لي ايه دور عائشة رضي الله عنوه عرضها في الهجرة ها؟ لا ها؟ عالي صوت ها؟ لا ها؟ ايه الدور البارز لعائشة رضي الله عنوه عرضها في الهجرة حفظ عائشة للحدث نفسه وروايته للناس وروايته للأمة ده دور بارز كون عائشة رضي الله عنوه عرضها تحفظ الحدث نفسه ها؟ تحفظ الحدث وتعيه وتذكر للأمة لتعليم الأمة كلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا دور, دور بارز ومهم صحيح هذا الدور معنوي لكنه دور بارز ومهم لولا ما قصت علينا عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما حدث من الهجرة لما كان عندنا خبر لما كان عندنا خبر أيضا لمعت من ضمن الأسماء التي لمعت في هذا الوقت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وأسماء أكثر من تعرض للأذى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن تعلم أن بعد مرور ثلاثة أيام على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ظلت أسماء في بيت أبيها وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان قد أخذ جميع المال الموجود في داره فلم تخرج أسماء تشتكي ولم تبكي ويعني لم لم تجزع ولم تهرع ولم تخف بالعكس هي تتوكل على الله تبارك وتعالى وحدث مع ما هو أشد من ذلك لما مضى ثلاثة أيام فرق ريش لم يستطيعوا أو لم يتمكنوا من الوصول للسلام وأبو بكر رضي الله عنه ورضاه جاءها عدو الله أبو لهب وأبو جهل ومعه جماعة من أصحابه وذهب وخرقوا الدار فقال لها أين أبوك قالت لا أدري فلطمها على خدها لطمة سقط منها قرته يعني خالد ربها ألم سقط منها قرته ومع ذلك لم تشتكي ولم تبكي أسماك رضي الله عنها وأرضاه فضور المرأة بيت مهم دور المرأة دور مهم لذلك ينبغي أن يكون للمرأة دور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. واحنا مفتقدين للدعوة النسائية وأنا أكرر هذا الكلام إحنا مفتقدين للدعوة النسائية ليس عندنا كوادر نسائية تصلح لقيام بالدعوة للأسف وبكل أسف وأنا أقول هذا الكلام والله وأنا كل حزن ليس عندنا العنصر النسائي الكافي قد يكون هناك بعض الأخوات الصالحات الطيبات الفاضلات لكنهن غير كافيات لأن يقومنا بهذا الدور المنوط بهن الأمر صعب أمر صعب الدعوة النسائية أمر صعب وإحنا عايزين نبعد الدعاء النساء لكن للأسف بنضطر لهذا الأمر بسبب إيه بسبب عدم وجود الكادر النسائي سواء كان هذا الكادر النسائي على كل المساوات. إخواننا مش بنتكلم تكلم من الكادر النسائي يكون الأخت طالبة علم وبس لا عايزين الأخت اللي تغسل وتكفي عازين الأخت اللي تعمد المعروف وتنهى عن المنكر، عازين الأخت اللي تعلم الأخوات صفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج، عازين الأخت اللي تعلم النساء مسائل الحيض والنفاس، عازين الاخت اللي تسعى في قضاء حاجات الناس، عازين أخت مسلمة بمعنى الكلمة، عازين أخت تكون عندها كل المقومات أو مجموعة أخوات يكون عندهم من المقاومات التي يستطيع أن نسير بها الدعو. النهاردة أحيانا بعض النساء المسلمات تموت ولا نجد من يغسلها من المسلمات. انا أذكر أمي ماتت قبل ثلاثين سنة. وبحثنا عن من يقوم بغسلها لكن انا لم نجح فاضطررت أنا وزوجتي وكنت ما زلت عاقد أن نقوم نحن بتغسيلهم أنا أشرح لها تغسل أشرح لها تغسل ودي كانت بداية أول مرة في حياتي أعمل غسل غسل شرعي قلت أطبأ منها هعمل إيه؟ مش لاقي لأن الموجود البديل كانت وحدة كانت بطرقص وتغني للميت المغسلة كانت موهبة في الوقت ده بترقص وتغني للميت وتمسك لها من هذه الخاضرة كده وتقول لها ليلك ونهارك وربك ودينك و... خدت بالك كلام بدع خرافات فأبيت هذا الأمر فتعلمت زوجة الغسل في هذا اليوم وقمت بالإشراف اعملي كذا طب يفعلي كذا اعملي كذا ليه لاني كان محتاجين والحاجة أم من اختراع فأنا بقول احنا عندنا نقص في هذه الكوادي الآن الحمد لله صار هناك كثير من الأخوات يقومن بهذا الأمر ولله الحمد والمن لكن الأمر فيه قصور. في قصور, إحنا عندنا قصور في الدعوة النسائية دور المرأة مهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والمرأة شركة الرجل والنساء سلام يقول إنما النساء شقاقوا الرجال إحنا لا ولا نهم دور ہے بالعكس دور المرأة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قد يكون له تأثير بالغ أكثر من الرجال لأن الدعوة النسائية أسهل من الدعوة الرجالية دعوة النساء أسهل من دعوة الرجال المرأة ليس عندها الـ الـ ما عند الرجل من الجدال لا لا كثير من النساء طيبات مجرد أن تتكلم معها وتذكرها بالله عندها حس مرحف تبكي وتعود إلى الله تبارك وتعالى من قريب فإخواننا الأمر دا مهم فدور أسماء كان دورا مهم أيضا من دروس الدعوة أداء الأمانات إلى أهل حتى ولو كانوا كفار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر بمدة قام النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الأمانات إلى أهلها وأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يؤدي الأمانات إلى من لم يأتي ولم يأخذ أماناته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للصادق الأمين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا من الدروس المستفادة أن اليد العليا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خير من اليد السفل أما يكون الأخ الدعية إلى الله تبارك وتعالى عنده مكفي ها؟ عنده مال ومكفي خير من اليد السفل أحسن ما يستني الناس تديله ليه لأن الدعية دائما ينبغي أن تكون كلمته لله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى لا ينتظر من أحد أن يعطيه ولا ينتظر من أحد أن يمن عليه لكن الداعية إلى الله تبارك وتعالى يعمل لدين الله تبارك وتعالى لا ينتظر من أحد عطاء ولا ينتظر من أحد شكر لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر الأنبياء قول للأنبياء كلهم ايه؟ أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وتتمت الآية يا قوم لا أسألكم عليها أجر إن أجري إلا على رب العالمين فالكل كل الأنبياء كانوا تجردون من مسألة الإيه الأجر عشان كده الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يترفعوا عن أخذ أموال الناس وترفعوا عن مد أيديهم للناس وده الأول في حق الدعاء إلى الله تبارك وتعالى طبعا مش بقول في كثير من الدعاء فقراء كثير من الدعاء فقراء لكن أصحاب الدين من عوام الناس يكون عندهم فطمة لا تخوج الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إلى هذا الأمر لا تخوجوه إيه المانع أنك تكفل داعية تكفله من غير ما يكون لك من ولا أذى بالعكس شيخ رسام بن القيم رحمه الله تبارك تعالى يقول من مكنك من تعليمه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر وقبول صدقتك هو المتفضل عليك ده معنى كلام ابن القيم إن اللي مكنك إن أنت تعلمه القرآن والسنة وتقبل منه الصدقة بتاعته أنت المتفضل عليه ليه لأنه هو لو ما كانش لقاك كان هيخذ الأجر ده منين كنا نأخذ الأجر لدمني، وطبعا الكلام ده في آخر الزمان أن الإنسان أو رجل يأتي بالصدق يخرج بالصدقة يطوف بها على الناس حتى يأتي الرجل فيقول لو أتيتني بها بالأمس تبيتها كنت جد مبارح كنت محتاج الناردة مش محتاج، فالإنسان لا يبخل على نفسه، فمسألة من اليد العليا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مطلوبة وأيضا مطلوب كفالة جدوع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم سئل عن مسألة الإنفاق. على الدعاء إلى الله تبارك تعالى والعاملين في الدعاء إلى الله تبارك تعالى وإعطاء وإعطاء الزكاة قال هذه أفضل أبواب أفضل أبواب التي توضع فيها الزكاة لأن دول كما يسميهم شيخنا الشيخ أبو صحاح حفظ الله تبارك تعالى ومتاعه الله بالصحة والعافية هؤلاء هم حراس الحدود هؤلاء هم حراس الحدود فأفضل من يأخذ أو أفضل من يعني يعطى ليستعين به على العلم والدعوة نشر العلم هم طلبت العلم والدعاء من الفقراء ومع ذلك أقول اليد العليا خير من اليد السفل من كان لا يحتاج لا يمد يده من كان لا يحتاج لا يمد يده أيضا عفة الداعية عن أموال الناس كما ذكرنا وهذا يعني ظهر في موقف في بعض الألفاظ قصة صراقة بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم لما, كتب لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر أن يكتب له الكتاب قال له صراقة ابن مالك خذ سهما من كنانتي فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك يعني السهم بتاع صراقة معروف فالراعي اللي هو بيعمل عند صراقة بن مالك لما يشوف السهم من كنانة بتاعته وقال له إيه أعطاني ده أمارة علامة قال لي خذ مثلا بقرة خذ غنم خذ خذ ما شئ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيها عفة تعفف كان ممكن أن يقول له إيه أعطبوا مالوا الطريق طويل وابتاعوا المصلحة والمفسدة لكن عفة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو أكردوا عن الجميع قال لا حاجة لي فيها فالدعية ترفع عن أموال الناس مدام مش محتاج إخواننا وضع أمر مهم مدام مش محتاج ما تاخدش العفة مطلوبة عفة الدعية عن الناس أمر مطلوب أيضا من الدروس المستفادة أن يكون المسلم جندي لدين الله تبارك وتعالى جند لدين الله تبارك وتعالى وانظر إلى الجندية منقطعة النظير أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يستأذي النبي صلى الله عليه وسلم مرة تلو المرة, تلو المرة في الخروج إلى الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعجل لعل الله أن يجعل لك صاحبا فبدأ رضي الله عنه وارضاه بالإعداد والتخطيط الجيد وتربية الراحلتين وإطعامهما إطعاما جيدا حتى يتمكن بعد ذلك من الهجرة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا من دروس الهجرة حسن القيادة والرفق في التعامل حسن القيادة والرفق في التعامل وهذا ظهر في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهاجر لم يخرج من مكة إلى المدينة وأخذ الطريقة مرة واحدة بل كان يجعل لهم محطات للرح ليه رفقولين بأصحابه رفقولين بهؤلاء النبي صلى الله عليه معه معيّة الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال إني أبيت عند ربي يطعمني يطعموني ويصقين ومع ذلك كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الإئه أحوال الصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه المدد من الله تبارك وتعالى لكنه مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم أيضا من الدروس المستفادة استمرار الدعوة حتى في أحلك الظروف استمرار الدعوة في أحلك أظروف في بعض الألفاظ أن بردة الإسلامية رضي الله عنه وأرضاه قابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فأسلم أثناء طريق الهجرة ويوسف عليه السلام دعا الناس وهو في السجن إلى الله تبارك تعالى قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأوينه ثم قبل أن يأتيكما ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله هم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ثم بدأ يعلمهم يا, يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله وبدأ في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى أيضا في طريق الهجرة أسلم يعني بريدة كما ذكرت لكم وهذه من الأمور تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن دعوات والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء سيره بايع من معبد الإسلام وهذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن أهمية العقيدة والدين في إزالة العداوة والضغائن كلام ده مطلوب لا سيما في هذه الأوقات احنا الآن في مرحلة لابد أن يظهر فيها أثر الاعتقاد أن يظهر فيها أثر الاعتقاد إحنا لا ندافع عن شخص بعينه، إنما نحن ندافع عن دين. إحنا مش بندافع عن شخص بعينه، وإحنا بندافع عن إيه؟ عن دين. إحنا مش بندافع عن الدكتور محمد مرسي بشخص، احنا بندافع عن المشروع الإسلامي، مندافع عن دين الله تبارك وتعالى. فلن نتحرك قيد أنملة، ووالله لو بذلنا الدماء تلو الدماء تلو الدماء من أجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى لن نبالي. لن نبالي. أن نتربع على هذا المعنى. والآن إحنا في مرحلة فاصلة. فعلا مرحلة فاصلة إما أن يكون التوفيق من الله تبارك وتعالى وفي كل توفيق والامر يعدي بسلام وإما أن نضطر إلى المواجهة وإحنا بنقول كل الخيارات مفتوح كل الخيارات مفتوح لا أحد يستطيع أن يتكهن بماذا سيحدث غدا لأن كل الخيارات أصبحت مطروحة الآن هل سنخرج هل سنقاوم هل سيكون منا مقاومة باللسان باليد بالكلام كلها خيارات مفتوح لا نستطيع أن نتكهن بشيء ليه؟ لأن هي يعني الأمر في علم الغيب، العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن يصل إلى أعداء الله تبارك وتعالى في الداخل وفي الخارج أن المشروع الإسلامي سيتم وأن المشروع الإسلامي سيمضي وأن المشروع الإسلامي سيكتمل بإذن الله تبارك وتعالى ولو على أرواحنا ولو بدمائنا، وشجرة الإسلام تروى بالدماء ولا تروى بالماء. أنت بتكون عارفين كده؟ شجرة الإسلام شجرة تروى بالدماء لا تروى بالماء. كلام دا بيخوف وبيلعب آ بيخوف وبيلعب. لأن الله تبارك وتعالى قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون بها عدو الله وعدوك وإحنا بنبين أن إحنا مش, مش قوة هينة لا إحنا لنا قوة تواجد ونستطيع أن نرد أن نحمي بيضة هذا الدين ونستطيع أن نحمي الشريعة يكفي أننا نتنازل الآن أننا نقبل بهذا الدستور العقيم هذا الدستور عقيم ومع ذلك نقبل به ليه بنقول مرحلة تانية مرحلة جاية نفعل المادة التانية من الدستور لدين الدولة الإسلام ومع كل معاني الإسلام ومبادئ وحكام الإسلام نبدأ في المطالبة بتنفذه ده دستور عقيم ومع ذلك زي ما بيقول أو كما يقول القائل رضينا بالهم ولم يرضى بنا الهم يعني رضينا بالهم والهم مش راضي بنا نسأل الله العفو والعافية أيضا من الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الحفاوة بالدعوة والدعاة الحفاوة بالدعوة والدعاة كما فعل أهل المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بين القدوة في الهجرة والتشريف في المعراج شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هجرته صلى الله عليه وسلم وكان مشرفا معززا مكرما في معراجه كما ذكرت لكم ايضا من الدروس المستفادة وضوح سنة التدرج وضوح سنة التدرج هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ارسل طلاع المهاجرين واحدا تلو الاخر مجموعات فرادى سنة التدرج حتى انتهى أصحابه صلى الله عليه وسلم من الهجرة ثم هاجر هو صلى الله عليه وسلم تدرج وطبعا الكلام ده مطلوب ان البعض الناس يقول لك لا لازم كله في وقت واحد لا التدرج مطلوب تدرج في الناس مطلوب الله تبارك على لما حرم الخمر على الناس انزل الخمر التحريم بالتدريج كلام ده بنقوله طبعا ده فقه الدعوة فقه الدعوة انت عندك النهاردة واحد ما بيصليش وبيشرب خمرة وبيزني وبيسرق هعمل معه يعني حاجة أقوله صلِق قيام الليل بالله عليك ينفع كلام ده حاجة أقوله صلِق قيام الليل ده ما بيصليش الفرد وبيسرق وبيزني وبيشرب الخمر هعمل معايه أدعوه الأول إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى يتو ب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الذنوب هذه المعاصي وأربطه برب تبارك وتعالى ويحفظ على الصلاة والخمس بعد كده بقى أكلمه في قيام الليل وأكلمه في الصامل اثنين وخمسة وثلاثة عشر 14 و15 بيفكرني بالشيخ العريفي حفظ الله تبارك وتعالى بيذكر قصة طريفة إن بعض الإخوة كان يعني محب للدعوة محب للدين يعمل في المركز الإسلامي في أمريكا ويعني إخوانه المسؤولين عن الدعوة تركوا في المكتب وراحوا يقضوا بعض الحاجات وكانوا هم في المركز مشغلين كده سماعات خارج المركز للصوت يعني خارجي فقط لأن ممنوع هناك تشغيل ميكروفونات زي عندنا هنا فبعض الأمريكان معد كده سمعوا الصوت قال لك دي أغاني إيه البوب يعني الروب والهباب اللي بيسمعوا ده خدت بالك فعجبوا الصوت, يعني. الصوت ده طب انا عايز اسطوانه من ده عايز مفكرها اغنيه ولا حاجة يعني قالوا له, له ده ده ده بتاع المسلمين وبتاع طيب قال لهم ايه بقى ايه الاسلام ده فالاخ بدأ ايه طبعا يشرح له الاسلام ومعاني الاسلام فالراجل في مكانه جاي له ايه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله اكبر تكبير الناس في ريحه تمام التمام قال له طيب يلا قال له يلا ايه قال له يلا نقطع نقطع ايه طبعا يعني عايزوا عايزه يختتم ايه ده قال له اقطع, اقطع. طبعاً الراجل الجنن طبعاً يا زي أطع يعني ده أنا يعني أدخل عندك على طول كده خدت بالك فقال له لا إذا أنت شهدت ألا إليه الله رحمه رسول الله وإن ارتدت قتلناك أه يعني يأطع يأطع خدت بالك إيه ده خدت بالك فقال الراجل في حيرة من أمره يعني يخش كده يقطعوني أطلع كده يقطعون خدت بالك زي الضحاك ابن مزاحم رضي الله عنه وأرضاه كان له جار نصران يشرب الخمر فكان الضحاك بن مزاحم يأمره بالمعروف ينهع عن المنكر ويذكره بالله فكان هذا مصران يقول يا له من دين لولا أنه يحرم الخمر فقال لو بن مزاحم اسلم وأشرب الخمر فقال يعني لي ذلك قال لك ذلك فجاء أمام القاضي وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فقال لو الضحاك بن مزاحم الآن إن شربت الخمر حددناك وإن ارتدت قتلناك خلاص خلاص كده الموضوع بالنسبة لك خيص فيعمل مقصود أن الداعية ينبغي يكون عنده سنة التضرق بالناس خلاص يا عم هو الرجل دخل ما تقوله شيء طعا دلوقت سيبه شوية كده وعلمه خدت بالك مسألة سنة التضرق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نعم احنا قلنا احنا قلنا وضوح سنة التضرق قبلها أن بيان مكانة عليه وسلم وقدوته الشريفة في الهجرة وبيان تشريفه في رحلة الإسراء والمعراج. أيضا من دروس المستفادة من الهجرة التضحية. التضحية هذا الدين لا يقوم إلا بالتضحية. لابد أن نضحي. نشر هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وابو بكر ضحى وعمر ضحى والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم ضحوا ضحوا بدمائهم من أجل هذا الدين. فينبغي أن نستفيد درس الهجرة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضاً حسن المكافأة من العاملين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يحسن مكافأة الناس. لمن أحسن يقولون له جزاك الله خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بأبي هو وأمي أيضا يعني اتباع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كان خير دليل على حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وسلم أيضا آخر درس الهجرة النبوية كانت نقطة تحول في تاريخ هذه الأمة فالآن صار آخر معلومة مسألة التاريخ الآن نحن نؤرخ بالتاريخ الميلادي نؤرخ بالتاريخ الميلاد طبعا التاريخ الميلاد ده بزعم النصارى إن ده اليوم اللي اتولد في مين؟ المسيح عليه السلام نحن نقول أبدلنا الله تبارك تعالى بخير من ذلك فإن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما ذكر أبو موسى الأشعري سعيد الخضري ورضي الله عنهم وارضاهم لما اختلفوا بما يؤرخون فقال الطائفة نؤرخ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطائفة نؤرخ الـ الـ ببدر ونؤرخ بأحد نؤرخ المهم صاروا يتكلمون ويتحدثون فقال قائل منهم بل نؤرخ وظنوا عليه طالب بل نأرخ بهجرته صلى الله عليه وسلم فاتفقوا على ذلك فكانت الهجرة النبوية هي بداية التاريخ الهجري الذي أرخ به أهل الإسلام ودونوا به الدواوين وكان ذلك في في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضه فالمقصود نحيي هذه السنة اكتب التاريخ بالهجر احنا خوّننا المدرسين أول ما تدخل الفصل اكتب التاريخ بالهجر يريت أخوان المسلمين، أخوان المدرسين يضعوا أسماء الشهور الهجرية ويكتبوها ويعلموها الطلاب، يعلموها الطلاب، حفظوها للطلاب، الطلبة حفزين يناير، فبراير، مارس، أبريل، علموا جماد، علموا محرم، صفر، جماد أول، جماد تاني، رجب، شعبان، رمضان، حتى يعلم ويعتز بهذا الدين. اكتب التاريخ الهجري وبعد كده اكتب الموافق من التاريخ الميلادي كذا كذا. لكن أعظم التاريخ اللي إيه؟ الهجري حتى لا تختلط الحبال وحتى تتم المفارقة بيننا وبين أعداء الله تبارك وتعالى الذين يحاربون هذا الدين أسأل الله تبارك وتعالى أن أرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلة هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا ومعذر الإطالة